وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي ان يغول ومن يغول ياتي بما والله يوم القيامه ثم توفا كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون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 لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياته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 فَلَيْهَا قُلْتُمْ إِنَّ هَذَا كُلُّهُ مِنْ عِندِ اللهِ فَأَنفُشِكُمْ إِنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ